ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أَوْ إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة